والقرآن بذكر، بل الذين دفعوا عزة وشباب، كم أهلنا من قبل, قبل تقين الناس. أن أن من قبلهم فلا دم ولا زقين مناص، وعجب عندهم الذين من قرآن جافر هذا سخر من كذاب، أدع على الآلة واحدة إن هذا شيء معدم. وَمَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَمَا نُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مَاءً مِمَّا رَزَقَنَا اللَّهُ وَمَا نَحْنُ إِنَّهَا إِلَّا إِنَّهَا السماوات والأرض وما بينهما فليلطق في الأسباب جنوب ما هنالك مهدوم من الأحزاب كذبت قبرهم طوب وعاد وفرعون الأوتاد وتمود وطوب وأصحاب ميتة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذبهم صلا فحفا وما ينظر إلا واحده تمنا وان فراق و قبل يقولون وذب عدنا وطيرا محشورا كل له أواب وشددناه كهو عنديناه الحكمة وقصف الحطاب وهنا فاك نبر الحصب إذ فصوه المحرار انتفتوا على داود المدع منهم لا تقف وقصفان مراغا ويلا على بعضهم رحل بيننا بالحق ولا تحقق واهدنا إلى a فَأَمَّا مَنْ حَارَ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي <تصفيق> الْفِتْنَةِ وَمَا نَحْنُ لَهُ مُنْتَقِمُونَ الاقيا هُوَ Namasthe Namaste أَمَّنْ وَارِثُ مَا آتَى اللَّهُ <سؤال> وَقَرَارَهُ أَمْ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ قالوا ما قرات في واسنع انما Bye-bye. of yeah. all